وإن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ظراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وليك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك 111-إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل 112-أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 113-فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما بعلم الله وأن لا إله إلا هو فأنتم مسلمون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 وَلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 وينقّم من ينصرني من الله أن قرّتُهم أَفَلَا تذكرون وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِيدِ خَزائنَ الله وَلَا أَعْلَمُ الغِيبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلِكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْيَأْتِيَهُمُ اللهُ الله اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمْ الظَّالِمِينَ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 129-قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون 120-وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتيس بما كانوا يفعلون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 بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ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 الذين ظلموا صيحت فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولن قد أرسلنا موسى بآياتنا وسن قانون مبين إلى فرعون وملئه فاتبع أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قامه يوم القيامة فأوردهم النار وبأسر يرد المورود واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بأسر رفض المرفود ذلك من أمثال القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولا 141- لكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك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 وشهيق خالدين فيها ما دامت السماء والارض إلا ما شاء ربك.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 مِنْ وَأَهْلِهَا ولو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحدة ولا يزالون مختلفين فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى كلمة ربك جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ وكل رَبُّكَ لَجَعَلَ من أُمَّةً وَاحِدَةً ما لِيَبْلُوَكُمْ به مَا آتَاكُمْ في هذه الحق إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ